أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قد صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مُبِي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 أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدو الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا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 وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون